والله ما توصف غلاك المعاني يومي مكانك في محاجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكه زماني يا فرحه أ ي ا م ي وبسمات سنيني ا か ت و ي ن ي أ و ع د ك ما ب ع د عنك مهما دهاني بعدي محال وقلبك يدق فيني ي ي أكون كل تسيحك ت مومي ج 「しゅくりをたくでる」「きんらん」「きんらん」「きんらん」「きんらん」「きんらん」